هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنا أكبر تَرَكُهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتِ الصَّاخَةَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تَوِيل وَإِذَا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله اعلم بما كان يكنون وترى كثيرا منهم يسارون في الاثم والعدوان واكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحب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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ فَآمِنُوا بِهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُنَادِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ أَنذَرُكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ